يَمِنُكُمْ فِي الصَّدَقَاتِ فِئَة إِن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ سَيُتِينُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ீ வல்முர் கா வாரி மீன் வல்மு அல்லூமு கா நவீ சில்லி வில சவீ சரிவா والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يقذون رسول الله لهم عذاب اليم